حين نهض جمل جابر نهض بعير جابر النشيط حتى صار يواهق ناقة النبي مواهقة وينافسها وواصل القائد صلى الله عليه وسلم تفقد جنده فهو لم يكن بمعزل عنهم لم يتميز عنهم بطعام أو فراش أو خبا كان صلى الله عليه وسلم خفق حب لا يهدأ وسحابة لا تكف عن امطار الحب قال جابر إنه كان يتخلف عن المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم في إحدى الجولات عاد صلى الله عليه وسلم ليضفي المزيد من الحبور على الفتى الفقير فقال أتبيعني جملك هذا يا جابر فقال بل أهبه لك قال صلى الله عليه وسلم لا ولكن بعنيه أصبح الحديث حديث جارة فقال جابر فسمنيه قال صلى الله عليه وسلم قد أخذته بدرهم فقال لا إذن تغبنني يا رسول الله قال فبدرهمين قال لا ظل صلى الله عليه وسلم يرفع السعر وجابر يأبى حتى بلغ الأوقية فباعه جابر لكنه اشترط أن يسلمه الجمل في المدينة فقال صلى الله عليه وسلم ولك ظهره إلى المدينة اتفق الطرفان وتمت الصفقة وعاد صلى الله عليه وسلم إلى تفقد جيشه وعندما اقتربوا من طيبة أسرع جابر يحمله الشوق والمعجزة والصفقة الرابحة وإذا به يفاجئ بناقة النبي خلفه في جولة أخرى وصوته الحبيب صلى الله عليه وسلم يهتف ما يعجلك فقال جابر إني حديث عهد بعرس فقال تزوجت يا جابر فقال نعم فقال بكرا أم ثيبا قال بل ثيبا قال صلى الله عليه وسلم فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك فقال جابر إن أبي ترك تسع بنات فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن تعلمهن وتؤدبهن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن أعجب صلى الله عليه وسلم برجاحة عقل تلميذه وحسن انتقائه وحرصه على يتيماته قبل نفسه فأيده قائلا أصبت إن شاء الله ودعا له فقال بارك الله عليك بارك الله لك ثم استشاره وكأنه من كبار رجال الدولة في أن يتوقفوا بمكان يقال له صرار لينحروا جزورا فيصل الخبر إلى النساء فيهيئن البيوت توقف الجيش وصنعوا طعاما وبعد الطعام تأهب البعض لدخول المدينة فنبههم صلى الله عليه وسلم إلى أن من الذوق إعطاء النساء فرصة للاستقبال فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء خيم الليل فتحرك الجميع وحدث جابر عروسه بأسلوب النبي في التعامل مع المرأة فتأثرت كثيرا لم يكن صلى الله عليه وسلم وحده غاية في الزوقة نساؤه كن كذلك ذات يوم دخلت عليهن امرأة رجل ثري. دخلت عليهن في ثياب مبتذلة وهيئة الرسة فإذا بهن يغيرنها ويغيرن زوجها معها